بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بجميع المحامر كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم اتت الخلائق كلهم ما علمت منهم ما لم أعلم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله وبحمده على حمده وبذاته لذاته وبصفاته على صفاته وبفضله على فضله عدد حمده وعدة الحامدين وعدة غير الحامدين ومن السماوات والأرضين وما فيهما وملأ اللوح والقلم وما فيهما وعدة العرش والكرسي وعدة ما فيها وملأ الجناان وملأ جميع الجو والملئ الآلام والوراء وعدة ما في علم وعدد ما فيهن وعدا ما يعبدو ويقالوا ويزنوا ويزنوا بالمثاقيل والمكاي لعدة كل درة ألف ألف ألف آلاف ألف آلاف ألف ألف آلاف في كرة في كل آن وشان ولمعة ودرفة وظهر وسنة وشهر وجمعة ودور وساعة وطقيقة وثانية وعدد ذلك ألف ألف آلاف في كرة وضعاف ضعاف ذلك حمدًا يليق لذاته وصفاته. وبتقرير عباده بحمده منه وإليه عز وجل بعزته حمده يحمده الحامدون ويمدحه الماديون بلا انتهاء ولا أمد له ولا انقضاء إلى أبد الآباد وحمدنا دائما بدوابك وباقيا ببقائك وحمد الله له دون مشيئتك وحمدنا لا يحمده أحد ولا يحمد به إلا أنت من جلك وعدد نعمائك على خلقك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا عسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار واتنا جميع سؤالنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا أنت مولانا يا أجب دعانا ولا تخيب آمالنا وآمال جميعا أحبابنا وأصدقائنا وأهلنا وأولادنا والقريب والبعيد والشقي والسعيد يا مجيب يا حميد يا دائم يا سميع يا مجيب يا رحمن يا الله رحمتك يا أرحم الراهيم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 امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد وكما يليق بعظيم شرفه وكماله ورضاك عنه وما تعب وترضى له دائما أبدا أدد معلوماتك ومداد كلماتك أرضى نفسك وارزينة عرشك أفضل صلاة وأكملها وأتمها كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى أبيه إبراهيم وعلى أبيه نوح وعلى أبيه حواء وعلى أمه موسى وعلى أخيه عيسى وعلى جميع الرسل والأنبياء والأولياء وعلى الملائكة وعلى المؤمنين والمؤمنات صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وعلى جميع المذكورين عدد خلقك بدوامك وعلي وعلى والدي والوالدي وعلى والدي ووالدي, ووالدي, ووالدي وأولادهم ومن كذلك اللهم ببركتي قدره عندك أجمعين عندك أجبني يا الله يا واسع يا علي يا وحاب يا كريم يا سميع يا مجيب آمين يا رب العالمين اللهم إني اسمك يا الله يا الله يا الله يا, الله يا هو يا هو يا من هو هو يا من ليس هو إلا هو يا من لا ينادى به إلا هو يا من لا يعرف به إلا هو يا من لا يقال في عقه ما هو يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا إلهنا وإله كل شيء يا إله ألهة الرفيعة جلاله سبحانك سبحانك سبحانك أنت الواعد الحق الحي القيوم يا رحمن يا رحيم يا عنا يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين يا رحم الرحمين يا, يا, يا حليم يا علي يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمةك استغثي لا إله إلّا إلّا تسبحانك إني كنت من ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قائم يا دائم يا فرد يا متر يا أحد يا صمد يا قديم يا مقيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب الأرباب يا مسهل الصعاب أنت الله الذي لا يحويك مكان ولا يمر على ذاتك زمان ولا يشغلك أشان أنشان وعندك السر كالإعلان يا سلطان يا ديان يا قديم الإحسان يا عظيم الشان يا عالما بما قد يكون وما قد كان الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله لا إله إلا هو نسألك يا ملك الملك نسألك يا مالك الملك ويا مجري الفلك بحقك عليك وبحق أنبيائك واصفيائك والمقربين لديك وبعزيزي كننا وعبي عزيزي جنابك ورفيعي حجابك وبالألوهيتك ووحدانيتك وأقدامك وقدرتك وبأسمائك الحسدى وبنورك الأسدى وبذاتك العلية وصفاتك المرضية وبصافي ودي ودادك وبصافي ودادك بخلوس عبادك وبسرك المحسون وبعلمك المكنون وبإسمك الآظم وبكنز, وبكنز أحديتك المتصمي أن تحققني بمشاهدة قربك وأن تجعلني من قدام حضرتك ومن حزبك وأن تهيي مني بمحبتك وأن تكرمني بمعرفتك وأن تسعدني بمشاهدتك entüzei iyi hüiyetti tatike ve endüze yine bir hiyeti tatike ve entübe beyni ve beyni mansiyetike Bentahbeniım Hatta ben takbeni yani lateccide ile sevilen bir fazla ve me ve هسواتي بموفرتك ما تسقيني تصغيني بكاس مودتك ما لي حما عزتك ما أن عن الأعداء برهبوتي صطفتك ما أن تكشف لي عن حظايل النور ما تجعلني من أهل الهزور ما ترفع عن عين مسيرتي البراق والسرور ما أن تستغرقني بك عن الإحساس وأن تستغرقني بك عن الإحساس والشعور اللهم يسلك بالمقدم عندك على سائر بخلوقاتك بالمتصرف في أرضك آل وسماواتك الذي سميته في الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم في السماي بمحمود صلى الله عليه وسلم وخصصته باللواء المعقود وبإله الكرام وبأصحابه أصابيح الظلام وبإتباعه وأحبابه وهتابه وعسابه أن تجعلني من الذين ببركة الصلوات والتسليم نالوا المقام الرفيع الكريم وأنتم بإمداده وأن تسقيني شربة من خمري حبه وبداده وأن تنيلني نفخة من نفخاته وأن تخصصني بجذبة من عظيم جذباته وأن تمنى علي بصدق الكمال في محبته والبد الشامل لأهلي مودته يا من لا يرد سائل خائباً أسألك بجملة الخبائب أن تحققني باتباع شريعته السامية والاقتداء بطريقته النامية ليكون بذلك من الفائزين وعلى كوثره من الواردين يا قوي يا متين اللهم ارزقني دوام الإقبال عليك Vel istimta ki bi ma ve واجعله في عبك سليما وكن أنت لدائه حكيما ومنحه فيضاً أميماً وفتحاً مبيناً وسراً أميناً ووارداً رحمانيا وخاطراً ربانياً وجذباً قوياً وسيراً سوياً وشرباً أحمدياً وعملاً مرضياً وظاهراً تقينا مباطنا نقيا وعقلا كليا وكشفا أبتسيا ولب ذكيا ويدا في الخيرات ممدودا وقدماً ساعيا في الأفعال المحبودة ولسان ذاكرا وطرف ساهرا وتوجها من سيف العزم شاهرا وفكر ثاقبا ومددا تعاقبا وعينا صحيحا ومواردا رجيهة عروارفه لبراطع جمالي مزيهة واذنا سميعة وجوارح مقية وصدر رحيبا وعيشا خصيبا وروحا زكيا ونفسا مرضية وانفاسا معمرة بالشهود bir atem mikulllivasvi memudu Allah mevamir Allah mevamir bati bindadi kevamir Vahiri bir ci. على بسادي من آجاتك واجعلني أهلاً للجلوس على موايد كراماتك وانفخ في روحا من عندك لكي أقهر به واستولى علي من قبيع الصفات وانفخ قلبي من نفخاتك القدسية ما يوصل لي للتحقيق بحقائق الذات وازحا عن, عن عيني مازح عن عين بصيرتي مشهد الغير وحققني في المقامات الفردية وحس مني السير لكي أشهد أهل السماي في القرب كهل الأرض وتندحي وتندحي في نظري الموجودات وتندحي في نظري في نظري وتندحي في نظر الموجودات كلها في الطول والعرض وأرى الكل في مشهدي كحلقه الخاتم كخلقة الخاتم الصغير ويسري حكم أمر الموافق لأمرك في الصغير والكبير ولأسمع بك كل ناطق في الوجود وما ثم إلا ناطق يفهم هذا أهل الشهودي وفهمني المشكلات الأبية عن الوضوح وعلمني من علومك اللدنية واجعلني من أهل الرسوخ والفتوح وأطلق لساني بالأسرار المعنيدة بالقبول وأفلق السحبة وجودي بنور شهودي ليفهم السامع عني ما أب أقول ومحني عني حتى لا أشهد أني بابقني بك لا بي وجعل فيك بك إليك ذهابي وإيابي ليشهدك بك ووحيدك بك كذلك فيكون توحيدي وعين توحيدك لذاتك بل غايه هالكن اللهم اجعلنا ومن فيك فيكَ وَمَنْ فِيكَ يُحبُنا وَالْمُسْلِمِينَ إِنْ خَاصَتْكَ الْأَبرارِ الْمَكْسِئينِ تِلْبَابَ الْوَقَارِ الْمُتَنَعِمِينَ فِي شُهُودِكَ وَالْمُحَافِظِينَ عَلَى الْمَفَائِي بِأُهُودِكَ الْقَائِمِينَ بِكَبَالِ الْآدَابِ إلَيْكَ وَالْفَائِزِينَ بِجَمِيلِ الْإِنْتِسَابِ إلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ وَلَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ في الرسالة الصادق لحجتي في الجلالة ما سارت الركبان وتغي وتغنت الطيور على الأوصان وعلى آله وأصحابه المختصين بالقرب من جنابه إكراما الله وتعظيما وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جعل الله تعالى خالصا لوجهه الكريم سببا للوصول إليه بجاه صاحب القلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهادين إلى صراط ومستقيم آمين يا رب العالمين